وين ابو الأوزان؟, الاوزان اسمع يا الاديب يا الشاعر يا الحسيني اللي حاضر المجلس اسمع حبيبي ترى قلت اسمع اكثر أمي ما اقول قصيده اسمع وين ابو الاوزان أمي والكلام الشعري يوصف, يوصف, يوصف شعبان مولد بمان ابن العسكري بالوصف هالليله والله يضيع حتى المحتر بل يوصف والله يضي حتى المحترم ال... وين ابو الاوزان والكلام الشاعري الشاعري يوصف بشعبان مولد ابن العسكري وين ابو الاوزان والكلام الشاعري والكلام الشاعري يوصف بشعبان مولد ابن العسكري مولد ابن العسكري بل يوصف والله اللي وصفها الليله والله, والله الليلة بل يوصف هالليله والله انت تقول والله والله يضي حتى البحترى والله والله يضي حتى البحترى بل يوصف والله والله والله حتى البحترى يلا عيد عليه وين وين وين ابو الاوزان والكلام الشاعري يوسف بشعبان مولد ابن العسكري مولد ابن العسكري والكلام الشاعري, الشاعري. يوسف بشعبان مولد ابن العسكري, مولد ابن العسكري. ها. ها. بالوصف هالليله والله والله هالليلة والله يضيح حتى المحتري اقولها ما شاء الله عليكم مدربين ويانا خدتو, خدتو بروفات ويانا بالوصف هالليله والله بالوصف هالليله والله وين الوزن شعره وكده اجمل روائح بالادب والشاعر الملهم والشعر ذاك اللي يخلي تمسكوا يسكب جداول من خمور لا هو هو راو قدها اجمل روايح بالادب والشاعر الملهم الشاعر الملهم داك اللي جداول من فمك لو هو يتجلى ردنا بفصيح المفردة ينظم قصيدة خالدة ردنا بفصيح المفردة ينظم قصيدة خالدة شعباني المعبى قايم الاطهار ليله النصف ولد كم اديب حكار ندى يا مهدي مدى قايم الابهار ليله النصف ولد كم اديب حكار ندى يا مهدي مدى چم شاعر بصله وقال خلصت دفتري بل والله والله والله اه وذاب كم شاعر بصله وقال خلصت دفتري بل والله والله, والله وين وين يا ريت مولدي ابن العسكري مولد حط والله والله, والله يحيي حجر المحترين والله والله يحيي حجر المحترين آه وين اللي هي الارض صاحب رصانة باللفظ سهله عبارات شف يصعد على عالي القمم يبكي مناداة وبشعره الليل المنتظر يسهر على بال الكمار ويصطو ربيعا فرحة المولود ريت يمتد الجسر من عكاب وفود تلف ارباب الشعاع فرحة المولود راد يمتق الجس من عكاظ وفوت تلف اربع بالشعر تعقد بفرحتنا حفله والخلق تجري جري تطب الليله والله والله والله والخلق تجري جري وين ابو الاوزاع والكلام الشعري. شعري يلا جيب سيدي جيبك والله يجنن العسيري تصب هالليله حتى المحترين هلو وصف هالليله والله, والله, والله, والله, والله, والله شعر العرب صاحب رسانه باللفه سهله عباد سهلا عباراته سهلا عباراته اه سهلا عباراته اه سهلا عباراته عبارات. عبارات. عبارات. وين اللي شعر العرب صاحب رصانه باللفوق سهلا عباراته عبارات. خليها يخط القلم يصعد على علي القمه يضم مناجاة وبشعره ولي المنتظر يسهر على ضي الجمر وبشعره ولي على ضي الجمر ويسطر بيات يسطر بيات فرحة المولود ترتيمك الجسم من عكاظ ووقود تلقي ارباب الشعر فرحة المولود وراتم قد الجس ومنا عكاظ ووقود تلقي ارباب الشعر تعقد فرحتنا حفلة والخلق تجري جري بالوصف الليلة والله والله والله يضي حد بالوصف هالليلة والله وين وين والكلام مولد والكلام مولد, والكلام مولد والله والله, والله, والله اي والله ايه ما عاد ريح بالوصل للنص هلا والله والله يضيع حتى المحترفين اي وصل والله والله والله حتى المحترفين اه وين الكسيت بالوصل والبارع بوج من هذا المساواه وينك سيد بالوصل والبارع بودي الحرب هذا, هذا المساوينا الى الشاعر <تصفيق> اسامه العامر حبيبي من الكنوز الخافية يضحفنا بعدها خافيه وقوا مباني موازينا تختل موازينا ايه تختل موازينا تختل موازينا ايه تختل موازينا تخت بعد الشعر ابو تمام بالوسط من يسبكه سيد الالهام حش ما يدركاي والله شعر ابو بالوصف من اسمه سيد الالهام حش لا ما يدركك حضره المهدي شقل لو يحكي عن ورد الطيري الوصف الليله والله لو يحكي عن ورد الطيري ور وين وين ابو والكلام روك مولد ابن العسيري وين ابو له والكلام الشعاني مولد ابن العسيري بالوصف هالليله والله والله والله سبح لله لو الله لله وان وان وان اللي ينحت بالصخر ابلغ عباره عبر والساهر سلو شيء قصير ده معجزه بحل المعاننطرزان بالمهدي مكتوب بالقصيدا في الصلاه جن الشعر ثابا عن كمال النور وين متنبي العصر بس يظل مبهور ما اظنك بسطر عن كمال النور وين متنبي العصر اتسيفل مابور مع الدنيا كبسطر يا <تصفح> من شلصطر تجم عقد النور كله يا والله والله حتى البحتر اكتم العقد النور كله يا قواكف نافري تصبح الليله والله والله والله يضيع روح روح راح وين ابو الاوز ها ها ها هلا وين سام الروي وينك وينك الله يوجيهكم تحت قباب والله والله يضي حتى المحترين من وصف والله الله شنو صاير الليله وين وين وين اللي يبهرك بالصور وبشعره يقرف من بحر اروع تصاويره كل شاعر بمهدل امل الله بوزانه من متاميره بحر الشعل ما ينتهي وجه الله والنور البهي ووصفه بالغيره عين ابو نواس لو تشوف ابن الحسن يرتجل بالناس قلبي بالمهد انفتن الله يا ابو حذر عين ابو نواس لا تشوف ابن الحسن يرتجل بالناس قلبي بالمهد انفتن تحلى يا شعبان تحلى بنور وجهه القمره اتحلى يا شعبان تحلى بنور وجهه القمره وين وين وين وين, وين الشعري والكلام الشعري مولد ابن العسكري, العسكري, العسكري, العسكري وين ابو الاوزان والكلام الشعري والكلام مولد ابن العسكري بالوصف هالليله والله والله حتى البحت صباح الليله والله والله والله يضيع حتى البحتر والله والله